ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ت ب ت يدا أ ب ي ل ه ب وتب ما أغنى ع ن ه م ل و م ا كسب س ي ص ل ن ا ا ذات ل ه ب و ا م ر أ ت ه حمالة الحطب ف ي ج د ه ا حبل من وسد